قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من أ ت ى عرافا ف س أ ل ه عن شيء لم تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال من أ ت ى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم رواه أ ب و داود و ل ل أ ر ب ع ة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه من أ ت ى عرافا أ و كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ل أ ب ي ي ع ل ى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أ و تطير له أ و تكهن أ و تكهن له أ و سحر أ و سحر له ومن أ ت ى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم رواه البزار ب إ س ن ا د جيد ورواه التبراني ب إ س ن ا د حسن من حديث ابن عباس رضي الله ت عنهما ا ل ى ع دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال و ومن ل إلى ه آخره أتى ق البغوي رحمه الله تعالى العراف الذي يدعي م ع ر ف ة ا ل أ م و ر بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان ا ل ض ا ل ة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة ر ح م العراف ل ه ت ا ا ل ل ى ع اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في م ع ر ف ة ا ل أ م و ر بهذه الطرق ق وقال قوم يكتبون وينظرون النجوم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما الله ا فعل ذلك له ل من عند من رضي أرى في في خ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ل ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين ه ذ ا الباب الذي ذكره المؤلف هو باب ما ذكره وهو ج ا الكهان ء في ه ن و و ح م ممن د ع و ن علم ل ا غ ي ب أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه في وصحيح مسلم هو والبخاري ص ح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أ ي أ ن مسلم لا يخرج إ ل ا الحديث الصحيح الثابت ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا علمنا ا ل ق ا ع د ة أ ن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أ ن يؤمن بما قاله و أ ن يسلم له سواء أ د ر ك عقله الحكم الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و لم يدركه ل أ ن ق ض ي ة العدد لكثير من العبادات قد لا نعلم الحكمه في ذلك فمثلا ص ل ا ة الظهر أ ر ب ع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين نحن م ا نعرف الحكمه ة لماذا ذ ه كانت أربع ولكن م ا ا ذ ا ت كانت هذه ثلاث؟ ولماذا كانت هذه ولماذا ثلاث ك ر ع ت ي ن ل ا نعرف الحكمة. ولكن علينا ان ل ل ح ك ك م ة و ع ل ي نسلم ا أن ن ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبعض ا ل أ م و ر قد يدرك ا ل إ ن س ا ن حكمتها وهذا شيء طيب ل أ ن ه يدرك ا ل ح ك م ة فيطمئن إ ل ي ه ا ولكن المؤمن طريقته وعقيدته أ ن ه لا يعارض ما جاء في كتاب الله أ و في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والله يقول وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه إ ذ ا إ ذ ا جاء القضاء من الله أ و من رسوله تعالى المسلم أ ن يسلم لذلك هذا الحديث الذي رواه بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى عرافا ف س أ ل ه م عن شيء هنا فيه ز ي ا د ة في ا ل ر و ا ي ة الموجوده عندي فصدقه لم تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما العراف كما سمعنا ت ع ر ي ف البغوي له هو الذي يدعي م ع ر ف ة علم الغيب ف إ ن س ا ن يحدث له شيء ف ي أ ت ي إ ل ى هذا الكاهن أ و إ ل ى هذا العراف فيساله فيخبره بذلك الشيء مثلا إ ن س ا ن ضلت له دابه او سرق له مال ف ي أ ت ي إ ل ى هؤلاء الذي ن ا م ت ه ا هذه ا ل م ه ن ة فيقول أ ر ي د منك أ ن تخبرني بهذه ا ل د ا ب ة التي ضلت علي أ ي ن أ ج د ه ا أ و تخبرني بهذا المال الذي سرق ع ل ي من سرقه أ ي ن أ ج د ه هؤلاء الكهان والعراف ا ل مبدئي ن ل ل م ع ر ف ة ا لعلم الغيب لهم شياطين تساعدهم على مثل هذه ا ل أ ع م ا ل فيخبرون هذا الكاهن أ و هذا العراف ب أ ن ا ل د ا ب ة الفلانيه ة في الفلاني المكان ذ ه تجدها الدابة اللي ناقة ظلت بقرة أي شيء منك أو أو في المكان الفلاني أ ص ل هذا ليس من علم الغيب و إ ن ملك الشيطان وجد هذا الشيء وجاء أ خ ب ر به صاحبه لكن هذا الغيب غائب عنك أ ن ت وهو ليس علم غيب كذلك إ ذ ا أ خ ب ر ه بمكان الشيء المسروق فهذا كذلك ل أ ن الشياطين الذين يسترقون السمع كما أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون ك ل م ة يسمعوها من السمع يعني من الملك الذي كلف بذلك تلك ا ل م ه م ة بذلك العمل فينطلق هذا الشيطان إ م ا أ ن يدركه الشهاب كما قال صلى الله عليه و سلم فيقتله و إ م ا أ ن يصل إ ل ى ا ل أ ر ض بتلك ا ل ك ل م ة التي سمعها فيلقيها إ ل ى ذلك الكاهن أ و ذلك الساحر و هذا يضيف إ ل ي ه ا من الكذبات كما قال صلى الله عليه و سلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إ ل ى ت س ع ة وتسعين هذه ا ل ك ل م ة التي هي الصدق يخبر بها ف ا ل ع ا م ة حينما جاء قوله هذا صدقا ثم جاء بتلك الكذبات فيما بعد يقولون أ ل ي س قد ق ا ل يوم كذا كذا وكذا إ ذ ن يقبلون منه هذا الكلام الذي يقوله من الكذب بناء على تلك ا ل ك ل م ة التي كانت صدقا هنا وعيد شديد يعني في هذا الحديث مجرد السؤال لهذا العراف أ و الكاهن ننظر لهذا العقاب و هذا الوعيد الشديد لا تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما يعني إ ذ ا جئت إ ل ى هذا الذي يدعي هذا العلم لا تقبل صلاة صلاتك ة ص ل ا أ ر ب ع ي ن يوما في الحديث الثاني هو توضيح ا ل أ و ل حتى يكون الحكم واحدا عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم المعنى ما جاء في الحديث ا ل أ و ل والثاني الحكم واحد فمعنى كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي أ ن ز ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن كلام الله وماذا في ا ل ق ر آ ن عن علم الغيب قل لا, يعلم الغيب من في وال... قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب ة إ ل الا ا ل قل ل ه يعلم من في من الله س م ا ا ا و ت أ ر ض الغيبة إلا ا ل ل فالغيب لا يعلمه إ ل ا الله ف أ ن ت حينما تصدق هذا العراف و هذا الكاهن حينما يخبرك بعلم الغيب ف ك أ ن ك مكذب بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و سلم أ ع ي د ا ل ع ب ا ر ة هذه حتى تكون و ا ض ح ة ل ل إ خ و ة قول في الحديث من جاع رافا أ و كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و سلم الذي أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و سلم هو ا ل ق ر آ ن و فيه الله عز و جل يقول قل لا يعلم من في السماوات و الارض الغيب ة إ ل ا الله إ ذ ا هنا أ خ ب ر الله عز و جل أ ن الغيب ة لا يعلمه إ ل ا هو ف أ ن ت حينما تصدق هذا الكاهن هذا العراف ف ك أ ن ك تعارض بكلامه هذا كلام الله عز وجل أ ي ك أ ن ك تصدقه أ ن ه يعلم الغيب مع أ ن الله عز وجل قال لا يعلم الغيب هذا معناه فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الكهان والعراف موجودين في هذا العالم موجودون ويعملون مثل هذه ا ل أ ع م ا ل ثم تكرار هذه, الأدلة, هذه الاحاديث أ د ل ة هذه ل أ ا ل ص ح ي ح ة من أ ت ى عرافا أ و كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بمؤنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان في ا ل أ ص ل يكفي دليل واحد ولكن هذه ا ل أ د ل ة جميعا تدل بقوتها على أ ن من عمل ذلك العمل فقد دخل في هذا الحكم الذي هو الكفر ذ ي هو ا ل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هذا العرافه الكاهن هل يجوز سؤاله الحديث ذ ل على أ ن ه لا يجوز أ ن ي س أ ل و أ ن من جاء إ ل ي ه و س أ ل ه فيتعرض لهذا الحكم الذي الصلاة يوما قبول أربعين هو عدم قبول الصلاة أربعين يوماً. لكن لو أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن ي س أ ل ه من أ ج ل أ ن يختبره أ و من أ ج ل أ ن يبين كذبه فهل هذا يجوز أ و لا والجواب نعم ل أ ن في الحديث الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ب أ في نفسه شيئا وقال لابن الصياد وهو من اليهود ويدعي علم الغيب و أ ن ه كاهن من الكهان قال له رسول س و الله صلى الله عليه ل ماذا م خ ب أ ت لك ل أ ن العراف هذا ينطبق على الشخص الذي يدعي علم الغيب بهذه ا ل أ ش ي ا ء ويدعي على أ ن ه يعرف ما هو في ضمير ا ل إ ن س ا ن يدعي أنه يعلم ما في ضميرك أنه ما فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد ماذا خ ب أ ت لك فقال الدخ فقاله اخشى لن تعدو قدرك ما هو الدخ يعني س و ر ة الدخان فرسول الله صلى الله عليه وسلم خ ب أ له ذلك ولكن هو لم يستطع أ ن يخبر بما خ ب أ ه كاملا و إ ن م ا جاء بهذه ا ل ع ب ا ر ة والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له هذا القول إ خ س ر فلن ت ع ذ و قدرك ثم لو س أ ل ت هذا الشخص و أ ن ت تريد أ ن تبين أ ن عمل هذا به الدجل على الناس حينما ت ض ي ف له بعض ا ل أ ش ي ا ء وتختبره فيها حتى يعجز ويتبين للناس على أ ن ه كاذب في هذه الدعوه فهذا السؤال ليس ممنوعا إ ن م ا الممنوع أ ن ت أ ت ي إ ل ي ه و ت س أ ل ه و إ ن صدقته بما قال واعتقدت ذلك وهذا هو الكفر الصريح بالله عز وجل في هناك أ م و ر قد يظن ا ل ع ا م ة على أ ن ه ا من علم الغيب وهذه ليست من علم الغيب هذه أمور تعرف ب امور ل ح س ا ب أ تعرف بالحساب تدرك بالأشياء المحسوسة فمثلا نسمع في ا ل إ ذ ا ع ة في اي اذاعه من ا ل إ ذ ا ع ا ت ب أ ن ه يوم غد أ و بعد أ س ب و ع أ و بعد أ س ب و ع ي ن سيكون هناك كسوف في الشمس أ و في القمر إ م ا كسوف أ و خسوف ا ل ع ا م ما يظنون أ ن هذا من علم الغيب وهذا ليس كذلك. وإنما هذا معروف معروف هذا كذلك بالحساب بالحساب معروف بأن مطالع الشمس ليس بأن يعني المطالع التي تطلع منها كل يوم تطلع من م ك ا ن الفلاني ب ا ل د ر ج ة ا ل ف ل ا ن ي ة وهكذا ف إ ذ ا طلعت في اليوم الفلاني من المكان الفلاني فهنا يحدث الكسوف ل أ ن ه يكون هناك الشمس و ا ل أ ر ض تحجب الشمس عن القمر وهكذا فيحدث ذلك فهذا ليس من علم الغيب و إ ن م ا هذا معروف بالحساب كذلك تسمعون في ا ل إ ذ ا ع ة على أ ن الطقس فيه تغير وهذا التغير ربما يحدث مطر ينزل المطر هذا قد يكون وقد لا يكون لكنهم ما أ خ ب ر و ا عن علم الغيب و إ ن م ا أ خ ب ر و ا عن الحاله ة الجوية و ذ ه الجويه ح ا ا ل ل ة ة معروفة عند الناس الآن عند أصحاب بالحساب فتأتي المعلومات من عند عند الإداعات فتأتي الناس الآن أصحاب بالحساب ج ة إلاجها الترتيب فيها هذا الترتيب بمعنى أنه ويكون سيكون سيسير كذا بمعنى سحاب سيشي الرياح الفلانية الجهة الله يحدث المطر يحدث من بإذن هذه قد وقد لا يحدث إ ذ ض ا لما يخبرنا و بهذا لا نقول انهم يعلمون علم الغيب و إ ن م ا عملوا هذا عن طريقه الحشاب فلا العامة على يتصور أن ؤ ل ا ء ي ع ل العلم الغيب لأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله ولا م يعلمه أحد من و ا ب أحد ش ر و ل ا الأنبياء والرسل إلا ما أوحاه الله إليهم ق ل ل و كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا لا يعلم الغيب وذكر لكم ا ل ق ص ة التي سبق ذكرها في ق ص ة ا ل إ ف ك و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا حتى نزل الوحي من الله عز وجل إ ذ ن الغيب لا يعلمه إ ل ا الله أ و ما أ و ح ه الله إ ل ى أ ن ب ي ا ئ ه فهذه ا ل أ م و ر التي نسمعها لا نظن على أ ن هؤلاء يعلمون علم الغيب و إ ن م ا هذا شيء معروف بالحساب من قبل هذا الوقت في كتب العلماء أ ث ب ت و ا ذلك و أ ن الكسوف والخسوف تعلم بالحساب نزول المطر كما قلنا قد تكون هذه الظواهر دلاله على ذلك مثلا بالخبر المجرد بدون آ ل ا ت نحن لما نشاهد السحب تتراكم ثم البرق ثم الرعد نقول سينزل المطر هكذا نقول هذا ما هو علم غيب ل أ ن ه شاهدنا هذه ا ل أ ش ي ا ء وجربنا وقد ينزل وقد لا ينزل فهؤلاء ا ح ن ما يخبرون بهذا الخبر هو من هذا الباب أ ن ت ا ل آ ن ترى البرق ترى السحب ب ت ر ا ك م ه والرياح جا و أ ن ت تنتظر تقول سينزل المطر لكن هذا ما هو علم غيب هذا شيء مشاهد تشاهده إ ذ ا لا نخلط بين بعض ا ل أ م و ر ونظن على أ ن ه ا من علم الغيب و إ ذ ا ادعينا مثل هذه الدعوه و أ س ن د ن ا ذلك إ ل ى الشرع فهذه ا ل م ش ك ل ة الكبرى ل أ ن هؤلاء سيقول و ن ان ظ ر و الشرع ع ى أن أن يقولون هؤلاء ل ا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الذي نزل عليه يقول مثل ذلك وهذا مخالف الواقع الذي يشاهده الناس جميعا ولهذا لا ينبغي ل أ ي إ ن س ا ن أ ن يتجرا ويتكلم في باب المعجزات من باب العلم الموجود ا ل آ ن فيدع ي إ ن س ا ن أ ن ا ل آ ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة تدل على الشيء الفلاني وهي نظريات نظريات يلقها و هؤلاء فيتداولها الناس فيظن على أ ن ه ا حقائق ثم بعد ذلك يتبين أ ن هذه ا ل ن ظ ر ي ة لا ق ي م ة لها ل أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة لا تخالف الحقائق ا ل ع ل م ي ة لا تخائف الحقائق ا ل ع ل م ي ة ولكن لا ينبغي لنا ان نتجرا على مثل ذلك ونقول مثل هذا القول وندعي على أ ن ك ل م ة الكسوف والخسوف أ ن ه ا من باب علم الغيب و أ ن هؤلاء يتكلمون في علم الغيب و أ ن ا ل ق ر آ ن يرد على ذلك نقول لا هذا ليس من علم الغيب و إ ن م ا هو معلوم بالحساب وهذا شيء متفق عليه ب ي ن ع ل م ا ء المسلمين و إ ن م ا علم الغيب أ ن ي أ ت ي ويدعي أ ن ه يعلم ما في نفسك أ و يخبرك بشيء أ خ ذ منك فيقول لك هو في المكان الفلاني فمن أ ت ى عراق أ و كاهن وصدقه م ث ل هذا فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني عن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أ و تطير له أ و تكهن أ و تكهن له أ و سحر أ و سحر له ومن اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ع ب ا ر ا ت قد سبق مثلها لكن قوله من تطير ما معنى التطير قلنا التطير هو التشاؤم, التطير هو التشاؤم. وكان في ا ل ج ا ه ل ي ة حينما يلحشون الطير ف إ ذ ا طار عن اليمين مشى ا ل إ ن س ا ن لحاجته و إ ذ ا طار عن اليسار ت ش ا ؤ م فرجع إ ذ ن هنا يحدث عنده نوع من الشرك ل أ ن ه لم يتوكل على الله حق التوكل مثلا إ ن س ا ن ب د أ في مشروع ولكن تعثر و خ ص ر قد يتشاءم ويترك وهذا, ممنوع وهذا ما م ن و ع ل ت ش ا هذا ما ؤ م يصلح له بل عليه أ ن يحاول م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه إ ذ ا تعثر في هذه ا ل م ر ة فربما ينجح في المره ا ل ث ا ن ي ة كذلك ويذكر الحكاية فلا بل يتشاؤم يستمر عن الكسائي, الكسائي النحوي ك س ا ا ئ ي ل المشهور هذا أ ن ه أ ر ا د أ ن يتعلم النحو فحاول أ ك ث ر من م ر ة ف أ خ ف ق ف أ ر ا د أ ن يترك لكن شاهد ن م ل ة ت أ خ ذ نواه فتصعد بها في الجدار فتسقط و ترجع إ ل ي ه ا م ر ة أ خ ر ى و ت أ خ ذ ه ا و تصعد بها فتسقط و هكذا حاولت ع د ة مرات حتى نجحت <تصفيق> نجحت هذه ا ل م ح ا و ل ة فعند ذلك ع ز م على أ ن يتعلم النحو حتى أ ص ب ح هو يعني عالم ن نحوي ع ن أن, أن في ه ذ اهل الشيء يعني خلل ل أ ن إذا اعتقد ك ف ه ذ ا مصيب ع ل ي ه ل ك ن أن عليه يستمر و ع على الله عز ل والنجاح الله وجل هو الذي يسر له ذلك ي يواضب يسر ه هو أن التكهن عرفنا مع التكهن الذي ي د ي علم الغيب فهنا الوعيد ليس منا من تكهن و تكهن له هذا وعيد في الشخص الذي يطلب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يتكهن له يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع م ل كذا وكذا انظر لي هل هذا العمل أ س ت ف ي د منه أ و لا ولهذا ضم إ ل ى هؤلاء المنجمون و أ م ث ا ل ه م من ا ل س ح ر ة وكثير من الناس الذين يجهلون الاحكام ا ل ش ر ع ي ة يذهبون إ ل ى هؤلاء ا ل د ج ا ج ل ة ف ي س أ ل و ن هذه ا ل أ س ئ ل ة إ ن س ا ن يريد أ ن يعمل مشروعا إ ن س ا ن يريد أ ن يتزوج إ ن س ا ن يريد أ ن يسافر ف ي س أ ل هؤلاء هل في سفره هذا ف ا ئ د ة هل في زواجه هذا ف ا ئ د ة هل في مشروع هذا ه ف ا ئ د ة ف إ ن قال له نعم مضى وان قال له لا ترك وهذا كله لا يسال وهذا حاجة ا ا من ن ل يعني ليس من أ م و ر اللي هي مفترضه افتراضا بل هذا واقع من عباد الله إ ذ ا يجب على المسلم أ ن يكون مخلصا لله عز وجل متوكلا عليه في جميع أ ع م ا ل ه البغي و كما عرفنا وهو من العلماء الذين لهم التفسير والحديث عرف العراف يقول العراف الذي يدعي م ع ر ف ة ا ل أ م و ر بمقدمات يستدل بها على المسروق سبق الحديث عن هذا أ ن إ ن س ا ن يسرق عليه شيء ف ي أ ت ي عند هذا العراف هذا العراف هو لا يعمل لك الا ب أ ج ر ه ي أ خ ذ منك م ا ب ل غ من المال حتى يدلك ل كما يقول على ذلك المكان الذي فيه ذلك المسروق أ و مكان الضاله يعني الشيء الذي يضل عليك يضيع ل ل ع ك ي ي ض منك دابه او غيرها وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل إ ذ ا عرفنا أ ن الغيب لا يعلمه إ ل ا الله عز وجل و أ ن من جاء إ ل ى هذا العراف أ و الكاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يخبر في كتابه أ ن الغيب لا يعلمه الا هو